Hvala što pratite wartawan In Langhanga What in the وَفِي ذٰلِكَ بُلَاءٌ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ لَيَسْكُنَ فِي وقل لنسي اخي في داره لقم في قومي واصلح خوانا لست تنبيع المفسدين ولم